ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسناً ما الكثين فيه أبداً ويُعذِّر الذين قالوا تَخَذَ اللَّهُ وَلَدَاً مَا لَهُ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِأَبَائِهِمْ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 ذالكم من ايات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم ايقاظا وهم مرقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال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 ولا يشعرن بكم احد ا انهم إن عليكم يرجموكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا وكذالك اعثرنا عليهم لاعلموا ان وعد الله حق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 فلا تعلم فيهم الا مراا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احدا ولا تقولن انني فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله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 يحلون فيها من سائر من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من صودس و استبرق ويلبسون ثيابا خضرا من صودس و استبرق متكين فيها على الأراك نعمة الثواب وحسن الثمر تف qua والضرب لهم ما نروج لي جعلنا لأحدهما جنتين من أعنابه وحففناهما بنخيل وجعلنا بينهما زرع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 قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا قل منك مالا ولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسنانا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 وَالْضَّرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنَّا زَلَّهُمْ مِنَ السَّمَايِ فَأَخْتَلَعْتُ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ الْشِّيْمَةُ تَذْرُوهُ الْيَأْحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا الْمَالُ وَالْبَنُ نَزِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنتم تتخذون المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركاءا الذين نزعتم فدعوهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم مبوقاً ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعها ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعها ولم يجدوا عنها مصدرها.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 ناسا يؤمن إذ جاءهم الهدى ويستغفرو ربهم للا تأتيهم سنة الأولين إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين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 قال ستجدني إن شاء الله صابرا صابرا ولا أعصيك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى حتى أحدث لك من ذكرى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 قالوا يا ذا القرنين إن يجوج ومن مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا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 ذلك كان جزاؤهم جهنم بما كفروا بما كفروا واتخذوا اياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعن الصالحات كانت لهم